بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلات وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه ما بعد. تبشير التوراة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات التي دلت على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا أن التوراة وأن الإنجيل وهي كتب أهل الكتاب السابقين. أشارت إلى أن هناك نبي يأتي قريبا هنا وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وبإسمه في بعض المواضع. فمن ذلك قول المصنف هنا أنزل الله الطوراة على موسى عليه السلام محتوية على الشرائع التي تناسب أهل ذلك الزمن الطوراة تحتوي على الشريعة المناسبة لأهل زمانها تحتوي يعني تشتمل تضم الشريعة التي كانت في زمانها تناسب الآن زمانها ونوى الله فيها بذكر كثير من الأنبياء نوى بمعنى أشار أشار الله في الكورات بذكر كثير من الأنبياء الذين سيُرسلهم بعد ذلك نوى الله سبحانه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيُرسلهم يعني في المستقبل فمما جاء فيها تبشيرا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام مما جاء في التوراة هذا من الترجمة العربية وسوف أقيم لهم نبيا مثلك يعني سيكون فيها في الناس بعد ذلك نبي مثل موسى عليه السلام من بين اخوتهم ومن بين قومه من بين إخواته وأجعل كلامي في فمه هذا النبي لا ينطق عن الهوى لا يتكلم من عند نفسه كلام الله في فمه ويكلمهم بكل شيء آمله به يكلمهم بكل شيء من أمر الله يعمله يعمل يأمر الله به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به دسم فأنا الذي انتقم منه من لم يتع هذا رسولك في الكلام الذي يتكلم به باسمه فأنا انتقم منه يعني أنا الذي أعاقبه فأما النبي الذي يجترع علي بالكبرياء أما النبي الذي يجترع علي بالكبرياء يتكبر علي ويتكلم باسمه بما لم آمل به أو باسم آلهة أخرى فليقتل إذا جاءكم نبي هذا كلام الله لموسى عليه السلام في التوراة سألسل نبيا يتكلم باسمه واجري الحق على لسانه لا ينطق عن الهوى فمن لم يتبع هذا النبي أنا أعاطبه أما الأنبياء الذين يظهرون يقولون أنا نبي وهم متكبرون أو يقولون شيئا أنا ما قلته فهؤلاء جزاؤهم القتل هؤلاء يقتلون ليسوا أنبياء حقيقيين قال أما النبي يعني الذي يقول أنا نبي الذي يجدرع علي الجرأة هي الشجاعة يتشجع على الله بالكبريات بالتكبر ويتكلم باسمه يقول قال الله كذا وهو كاذب والله لم يقل بما لم امر به أو يتكلم باسم الهه اخرى يقول أنا نبي من عند هذا الصنم أو من عند هذا الإله الآخر فهذا حقه القتل فليقتل هذا كلام في التوراة ثم قال الله لموسى وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامته ان ما قاله النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشى علامة النبي الصادق من الكاذب أن النبي الكاذب يقول الشيء ولا يحدث يقول سيكون كذا ولا يكون فإذا تحدث النبي بشيء باسم الرب يعني باسم الله قال إن الله قال لي كذا وكذا ولم يحدث يعني ولم يحدث هذا الذي قاله فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشوا لا تخافوا مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر قال لأصحابه اطمئنوا إن الله ينصرنا إن الله سينصرنا إن الله أخبرني أنه ينصرنا ليس فقط هذا بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم إلى أماكن محددة في الأرض هنا يموت أبو جهل وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان يقول الصحابة فلم يبتعد أحدهم عن مكانه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم مات الأشخاص الذين ذكرهم النبي في المكان الذي ذكره وهذا دليل على ماذا هذا دليل على هذا دليل على أنه تكلم بوحي من عند الله إذ لو لم يكن بوحي لم يكن يستطيع أن يعرف هذه الأماكن بالضبط وأن يعرف النتيجة التي تكون يكون عليها القتال بعد ذلك ولهذا من فعل ذلك فإنه كاذب الذي يقول كلاما باسم الرب ولكن هذا الكلام لا يحدث فهذا كاذب يريد تعظيم نفسه فلا تخشاره يعني فلا تخط منه لذلك لا تخشاره يقول اليهود إن هذه البشارة ليوشا بن نون خليفة موسى عليه السلام مع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح نبيا أخر غير المسيح فإنهم أرسلوا ليوحنا المعمدان وهو يحيى عليه السلام يسألونه عن نفسه قالوا لو أنت أيديا فقال لا فقالوا أنت المسيح فقال لا فقالوا لو أنت النبي فقال لا فقالوا ما بالك إذا تعمل إذا لم تكن إلية ولا المسيح ولا النبي طيب يهود يكذبون ويقولون إن هذه البشارة نعم موجودة في التوراة ولكنها تدل ليس على محمد صلى الله عليه وسلم تدل على يوشع ابن نون يوشع ابن نون هو غلام موسى في قصة الخضر الذي كان يحمل الطعام وإذ قال الموسى لفتاه هنا لا اروح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه هذا هو فتاه هذا الولد الذي كان يمشي مع موسى عليه السلام ولما قال له اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اعطني الطعام فقال ارايت اذ اولينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكرها واتخذ سبيله في البحر عجبا فإن هذا الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام أصبح نبيا في بني إسرائيل من بعده بعد موت موسى عليه السلام كان يوشع المنون نبيا فيه وهو الذي قاتل هو الذي قاتل العدو فلما اشتد القتال وكاد يفوز ولكن كاد في الشمس ان تغرب وخشي إذا توقف القتال اليوم لا ينتصروا ويبدأوا غدا قتالا من جديد وكان الغد يوم السبت وهم لا يقاتلون يوم السبت فكانوا ينتظرون إلى يوم الأحد والعدو سيستريح فقال للشمس قال يوشع للشمس إنك ماموره وأنا مامور أنت من خلق الله ماموره وأنا مامور أيضا من خلق الله ثم دعا الله أن يوقف الشمس فتوقفت حتى تم له النصر وفاز على عدوه قبل أن طهروا بالشمس هذا النبي من أنبياء الله الصالحين يقول اليهود إن البشارة تتكلم عنه ولكن هذا كذب لماذا كذب؟ قال قال المصنف لأنهم بعد يوشع وبعد أنبياء آخرين وبعد عيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا يقولون في كتبنا بشارة بنبي لم يأتي فهنا؟ فهذا دليل أنه ليس يوشع لأنه لو كان هو لماذا كانوا ينتظرون نبيا بعد عيسى عليه السلام ولما لما كان يعني لما علموا ذلك ذهبوا إلى يوحنا يوحنا هو يحيى عليه السلام ابن خالة يحيى ابن زكريا ابن خالة من عيسى عليه السلام واسمه في كتبهم يوحنا المعمدان يوحنا هذا يحيى يحيى عند المسلمين يوحنا ذهبوا اليه المعمدان لانه كان يعمد وسنعرف يعمد يسالونه عن نفسه قالوا له انت الي أنت إليا إليا هذا كانوا يقولونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنت النبي المنتظر قال لا نبي نعم نبي نعم هذا في لغته قالوا أنت المسيح قال لا قالوا أنت النبي الذي سيأتينا قال لا قالوا فما بالك إذن تعمد إذا لم تكن إليا ولا المسيح ولا النبي تعمد يعني التعميد عند النصارى أن الولد عندما يولد يأخذونه ويضعونه في ماء خاص عندهم يسمونه ماء المعمودية ثم يقولون الآن أصبح نصرانية بوضعه في هذا الماء أصبح نصرانية فهنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة كل مولود يولد على الطبيعة على الفطرة فابواه الأبوان ماذا يفعلان؟ ينصرانه كيف ينصرانه؟ كانوا يضعونه في هذا الماء ويقولون الآن أصبح نصرانيا أو يهودانه أو يمجسانه في ويسمون هذا, هذا الماء ماء المعمودية ويسمون هذا الفعل تعميدا ولا يعمد عنده إلا الكبلاء من القساوسه ومثل هذا فكان يوحنا يعمد يعني يفعل شيئا من هذا، فسألوه كيف تعمد؟ وأنت لست النبي الذي ننتظر، ولست إلية، ولست المسيح. أين؟ فهذا دليل على أنهم كانوا ينتظرون نبيا. فهذه تدل على أن التوراة تبشر بإلية والمسيح، وتبشر بنبي لم يأتي، لم يأتي حتى زمن المسيح. ثم إن التوراة تقول في صفة النبي إنه مثل موسى، نبي مثل موسى، الآخرون يشعب نون وغيره لم يكونوا مثل موسى، كانوا أنبياء لم يكونوا رسلا، والنبي الذي سيأتي هو نبي رسول، ليس هو مثل موسى، ليس من ليس مثل يشعب نون وليس مثل باقي الأنبياء، فكانوا أنبياء فقط ليسوا رسلا. وقد نصت التوراة في آخر سفر التثنية سفر عندهم يعني مثل جزء عندنا في المصحف عندهم أسفار يعني السفر في الأصل هو الكتاب وهو يقولون الأسفار أسفار الكتاب أسفار يعني أقسامه ففي آخر سفر اسمه سفر التثنية عندهم نصت التوراة على أنه لم يكن في بني إسرائيل نبي مثل موسى عندهم في أصفالهم في كتبهم أنه حتى الآن لم يوجد نبي مثل موسى. وولد في هذه المشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عضوا ولد في البشرة أن النبي الذي يفتري على الله يقتل. نعم لا جاء في التوراة أن النبي الذي يكذب على الله ويفتري ما حكمه؟ الله تعالى يقدر عليه القتل فيقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي، ولم يقتل فدل ذلك على أنه ليس كاذبا لانه لو كان كاذبا لو كتب الله عليه القتل كما أخبر الله ويشبه ذلك يشبه هذا المعنى ترق الآن قوم الله تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الاقاويل لو تقول النبي لو كذب لو قال شيئا من عند نفسه بعض الاقاويل شيئا قليلا أخذنا منه باليمين نأخذه باليمين نأخذه بالشدة ثم لقطعنا منه الوثير الوثير هو العلق الذي يحمل الدم إلى المخ يقطع الله تعالى الدم عن عقله عن راسه هذا لو كذب والله لم يفعل هذا بنبيه صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه لم يكذب إلى المخ اسمه الوكين ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث بين أعدائه الألداء وكنا عدو لدود والد الأعداء وألداء بالتشديد يعني أكثرهم كراهيه عدو شديد للعداوة مكث النبي بين أعدائه الألداء من مشركين ثلاثة 23 سنة يدعوهم فيها إلى الله بقي النبي 23 سنة بينهم يدعوهم إلى الله ومع ذلك عصمه الله تعالى منهم عصمه يعني حفظه الله منهم وأنزل الله عليه تطمينا لخاطره أنزل عليه يطمئنه والله يعصمك من الناس يعني لا تخش يا محمد صلى الله عليه وسلم من الناس بل اقنئن الله سيحفظك منهم أكان يعجز الله سبحانه وهو القادر على كل شيء أن يعاقب من ينسب إليه ما لم يقله يعني هل كانت صعبا على الله أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كاذبا إذا قال النبي شيئا لم يقله الله وهذا دليل على أن النبي لم يخالف ولم يقل شيئا مخالفا إذ لو خالف لكان الله سبحانه يهلكه أكان يعجب الله وهو القادر على كل شيء أن يعاقب من ينسب إليه ما لم يقله وهو الذي قال أم يقولون اخترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك وينحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصبور هم يقولون كذبا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جاء به من عند نفسه فالله سبحانه يرده يقول إن يشأ الله يختم على قلبك إذا أراد الله أن يغلق قلبك على القرآن فعل سبحانه وينحو الله الباطل. الله تعالى يحذف الباطلة ويحق الحق بكلماته ويحق الله الحق إنه عليم بذات الصدور هو عالم بما يوجد في داخل القلوب وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي من كذبه هذه البشارة أخبرتنا بماذا بالعلامة التي من خلالها نستطيع أن نعرف أن هذا نبي صادق وأن هذا رجل كذاب يدعي أنه هو أخبرتنا بما سيأتيه الذي هو ماذا؟ أنه إذا تكلم باسم ربي ولم يحصل فهو كذاب يريد تعظيم نفسه يقول وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة فحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنها ومنها ما لا ينفع معه الحدس والتخمين بعض هذه الأشياء لا يمكن أن تعرف بالعقل انتبه زرعت هذا الحب في الأرض وأقول بعد خمسة أيام سينبت وبعد عشرين يوما سيكون كذا وبعد ثلاثة أشهر سنفت مثلا فهل هذا علم الغيب؟ ليس علم الغيب لماذا؟ لأن الذي يتكلم بهذا هو نظر في هذا النبات مرة ومرتين وثلاثة وسجل وقال بعد كذا يصبح كذا وفي عمر كذا يكون كذا تفهم فهذا ليس علم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء ستكون في المستقبل، ولكن هذه الأشياء ليست مثل هذا الذي هو حساب عقلي سالم. من ركب طائرة تمشي بسرعة كده متوجهة الى هذا البلد فانه يصل بعد كم ساعة بعد كده من الساعات؟ كيف يعرفه هذا ليس علما للغيب هذا اعمال للعقل والحساب هذا موجود اما هنا فليس كذلك الحدس والتخمين والتخمين التخمين هو التفتيه والحدث هو الشعور أو ما يقول في النفس فالنبي اخبر بكثير من الاشياء العجيبة التي ليست لها مقدمات ولا يمكن أن يكون هذا بمجرد الحدث والتخمين. كالأخبار بأن الروم سيغلبون بعد أن قهرهم الفرس قهرا شديدا. الأخبار بأن الروم سيغلبون بعد أن قهرهم الفرس. قهرا قهرهم يعني فازوا عليهم. فاز الفارس على الروم فوزا شديدا. فِيمَه؟ فمن نظر إلى هذا الفوز الشديد علم أن, أن الفارس ستبقى مهيمنة على دوره زمنا طويلا لأنهم هزموهم ولهم القوة عليهم سيظنون هكذا وقتا طويلا ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن دورما كما غلبوا سيغلبون قريبا متى قريبا قال في بضع سنين في بعض السنوات وحدث هذا وفازت دورما على الفجس ولم يكن هناك ما يقدم لهذا المعنى فكيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إخبار بأن الروم سيغلبون بعد أن قهرهم قهرهم يعني فاز عليهم بشدة قهرهم كرس قهرا شديدا حتى كادوا يحتلون القسطنطينية عاصمة ملكين فالإخبار إذن بأن الروم لا سيردون ما فقد منهم بعض بدء سنين لا يكون إلا من عند الله هذا ليس هناك مقدمات تدل على ذلك فهذا دليل ليس هناك مقدمات تدل على أن الجرمة سيفوضون على الفرس ولكن هذا دليل من عند الله تعالى ثم قال وقد حقق الله الخبر فاستحق الصديق الرهن قبل ذلك قال نه. ولذلك استغربه جدا بعض المشركين تعجب جدا بعض المشركين من هذا كيف تقول ان, إن الرومة ستفوز على فارس وتحدد الوقت قريبا وراهن الصديق على ابا بكر على ذلك راهن على ذلك بعض المشركين أبا بكر يا أبا بكر لم ينصر الله الروم على على فارس ففارس لهم الكوة ولهم الدولة يقول أبا بكر بل ينصرهم لأن الله قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ضد سنين وأنا أصدق القرآن قالوا له كم تدفع إذا كنت مخطئا وكم ندفع نحن إن أخطأت يا أبا, يا أبا بكر تدفع كذا وكذا وين ما نحن ندفع كذا وكذا هذا الكتب لا يجوز عموما ولكن في بدايه الاسلام لم يكن محارما فقبل منهم ابو بكر رضي الله عنه وقدر الله تعالى وغلب تدوم كما قال المسلمون ولهذا ربح حقه ابو بكر منهم لهذا نعم الله الله رانا قلنا ان فسطوا أنت تدفع لي الفرارة، وإن أنا فزت أنا أدفع لك، وإن أنت فزت أنا أدفع لك كذا، فهذه مراهن. وروى القاضي عياد في كتاب الشفاء أن عطاء ابن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل يسأل عطاء ابن يسار عبد الله بن عمرو. أعطاه من التابعين وعبد الله من الصحابة فسأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل والله إنه لمنصوف في التوراة ببعض صفته ببعض صفته في القرآن هو موجود في التوراة كما وجد في القرآن ببعض الصفات قال الله فيه يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وفي التوراة وحذزا للأميين يعني حذزا للأميين والأميين هم العرب لأنهم ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون والذي لا يقرأ ولا يكتب لا يكتب يسمى أمينا حذزا يعني حذزا للأميين أنت عدي ورسولي حذزا يعني حذزا للأميين أنت عمدي ورسولي سميتك المتوكل أنا سميتك المتوكل على الله ليس بفظ الفظ هو شديد الكلام ولا غليظ وليس ثقيل القلب ولا صخاب في الأسواق صخاب يعني يدفع صوته في السوق صوته عالم ولا يدفع السيئة بالسيئة لا يدفع سيئة بسيئة ولكن لا يرفع صوته في السوق بعض الناس يمشي في الشارع ينادي فيرفع صوته جدا النبي ما كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ولكنه يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء يعني لن يأخذ الله روح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الله تعالى به الدين المعوج بأن يقولوا لا اله الا الله فنه وأن يفتح الله به اعينا العميا يفتح الله عيون العيون التي لا تبصر الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم واذانا صمما وأن يسمع اذانا صماء لا لا تسمع وقلوبا غلفا يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه يسمى بالمتوكل ليس فضلا ولا غليظا ليس شديدا ولا غليظا ولا صصاب في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه اذا اساء اليه احد هو لا يرد السوء بسوء ولكنه يغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء الله لن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم لن ياخذ روحه حتى تقوم المله بأن يقول الناس لا إله إلا الله ويفتح الله بهذا الكتاب أعينا عميا قلنا يفتح الله عيونا كانت عمياء عن رؤية الحق ويفتح آذانا صمما أذن صماء يعني لا تسمع يفتح الله وقلوبا غلفا قلوبا مغطاه هذا من ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عنده في التوراة ولو أو نعم وروى أولوية مثل ذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام من أحبار اليهود ومن شيوخه أسلم رضي الله عنه وكان اسمه الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى عبد الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم كنا نعلم أنك قادم ونعلم صفاتك من كتبنا لأنه كان عالما من علمائه. رؤية مثل ذلك عن عبد الله بن سلام هو من أحبار اليهود وهو الذي كان رئيسا لليهود فلم تعمه الياسة الياسة دائما تجد في الأغنياء دائما تجد في الكبار الكبر ولا يتبعون الدين لأجل ذلك أما هذا فلم تعمه الياسة حتى يترك الدين القويم لم تعم عينيه عن الدين الحق، فهم؟ وكذلك كعب الأحبار رضي الله عنه أسلم أيضا وكان من أشهر علماء التفسير. وفي بعض الطرق طرق الحديث. ولا صخاب في الأصوات، يعني لا يرفع صوته في السوق ولا قوال للخنا، الخنا هو الكلام القبيح، كلام فاحش. أسدده لكل جميل يعني هو أكثر الناس سدادا للشيء الجميل أو أسدده أنا لكل جميل الله تعالى يجعله في كل موضع جميل وأهب له كل خلق كريم الله يعطيه كل خلق طيب وأجعل السكينة لباسه السكينة هي الهدوء والطمأنينة السكينة هي ملابس النبي صلى الله عليه وسلم هو يمشي دائما في ضدوء وسكينة ليس سريع الغضب وأجعل البر شعاره الشعار هو الملابس التي تكون في الداخل الملابس التي تكون في الداخل تسمى شعاره والشعار أيضا هو العلامة ف الله البر شعاره يعني السكينة تغطيه هي ثيابه والبر هو ثيابه الداخلية هو شعاره يعني هو كثير البر والتقوا ضميره التقوا هي قلبه ضميره هو الداخل هو القلب والحكمة مقوله أجعل الحكمة مقوله والقدرة شعاره والتقوا ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته صدق العهد والوفاء به هذا من طبيعته والعفو والمعروفة خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى, والهدى إمامه والإسلام ملته هذا يقولون جاء في بعض طرق الحديث أن هذا كله زيد وأحمده اسمه يعني وأجعل اسمه أحمد أهدي به بعض الضلاله أهدي به بعد أن كان الناس في ضلال وأقفل أهدي به بعض الضلالة واعلم به من بعد الجهالة الله يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس به بعد أن كان الناس جهالا وأرفع به بعد الخمالة الخمالة هي قله الذكر رجل خامل يعني ليس مشهورا لا يعرفه أحد ليس له وزن كبير ما أعلاه قله الذكر والشغلا وهذا وأسمي به بعد النكرة طيب كلمة محمد لم تكن معلومة من قبل لم يكن كان هذا الاسم منكراً, منكرا يعني لم يكن يعرفه أحد كان ينكرونه ما هذا الاسم واصبح معروفا بعد ذلك وأكثر به بعد القلة وهنا أيضا اسمي بمعنى أرفع أيضا من السمو بعد أن كان المسلمون قبل الإسلام كانوا ماذا كانوا عربا ليست لهم قيمه حتى نرى هذا ان شاء الله تعالى في بعض المواضع عندما يتكلم الرئيس أو يتكلم كسره في فارس او يتكلم قرص عن العرب ما كان يعطيهم شيئا بل هؤلاء قوم يعني تحتنا في كل حال فالله رفع العرب بالإسلام بعد أن كانوا لا شيء لم يكونوا شيئا يذكر فرفعهم واسماهم بعد أن كانوا نكرتا وأقصر به بعد القلة أجعل الناس به كثيرا بعد أن كانوا قليلا وأغني به بعد العيلة وكل العيلة هي الفقر وجدك عائلا فأغنى وأجمع به بعد الفرصة بعدما كان الأوس والخزرج بعد بعدما كان المهاجرون والأنصار كل وحدهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم بقضاء الله تعالى وأؤلف به بين قلوب مختلفة أؤلف يعني أضم وأجمع به بين قلوب مختلفة تجد رجلا إفريقيا ورجلا أوروبيا ورجلا أسيويا ورجلا هنديا ويجتمعون في موقف واحد في الحج يبتسم كل للآخر ويكلمه بأدب وحصل خلق فالله تعالى يجمع بالنبي صلى الله عليه وسلم الناس المتفرقين وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وبين أهواء متشتتفة وأؤلف أجمع به بين القلوب المختلفة وبين الأهواء الأهواء جمع هوى وهو ما يحبه الإنسان يتبعه فيه متشتتفة يعني متفرقة وبين أمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة الأخرى للناس كل هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء شيء منه في التوراة وجاء في السنة منه أيضاً. أصله يعني أرفعه أرفعه منزلة بعد أن كان الناس نكره لا يعرفهم أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة فقال وهو صادق الأمين أخبر النبي أن في التوراة هذا موجود عبدي احمد المختار مولده مكة ومهاجره المدينة هذا مذكور في التوراة هم يخفون ولكن هذا موجود أو قال طيبة وأمته الحمادون على كل حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم الحمادون يعني هم الذين يحمدون الله سبحانه على كل حال طيب هذا شيء من تبشير التوراة بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب وماذا عن الانجيل جاء عيسى عليه السلام وبعد موسى عليه السلام يبشر أيضا بقدوم النبي يأتي من بعده يقول المصنف بشر عيسى عليه السلام قومه في الإنجيل بالفارقليد ومعناه صاحب الحمد معناه قريب من كلمة محمد في لغتهم يعني عند الترجمة قالوا فارقليد أو فارقليد في لغتهم معناها صاحب الحمد فهو محمد أو أحمد ويصدق ذلك في القرآن قول الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أنا جئت إليكم أصدق ما هو موجود بين أيدينا من التوراة التي نزلت على موسى ومبشرا بنبي برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أبشره رسول سيأتي بعد ذلك اسمه أحمد يعني صاحب الحمد وقد وصف المسيح هذا الفارقليط هذا صاحب الحمد الذي وصفه المسيح بعد الترجمة وصفه باوصاف لا تنطبق لا توافق هذه الصفات إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إنه يوبخ العالم على خطيئته هو يلوم الدنيا على خطاها في العبادة الدنيا الذي ضلت عن طريق الله هو يلومهم ويكلمهم في هذا يوافق يلوم بالشدة يتكلم بالشدة وأنه يعلمهم جميع الحق هذا الدين الخاتم الذي هو آخر شيء يعلمهم جميع الحق ليس لأنه ينطق من عنده هو لا يتكلم من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع هو لم يتكلم من عنده صلى الله عليه وسلم هو تكلم بكل ما سمع وهذا معناه أنه يوحى إليه وهذا ما ورد في القرآن الكريم هذا المعنى جاء في القرآن مثله قال الله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد ولد في أجيل بن هذا هذا عندهم طيب يمكنه بعض النصانة ويوافقه بعضه. ومعظمهم يمكن لأن فيه, ذكر النبي لان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصراحه ورد في انجيل برنامج الذي ظهر منذ زمن قريب واخفته حجم الجهاله ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وصراحه ورد في هذا ذكر لاسم النبي صلى الله عليه وسلم مباشره فعلا صراحه يعني صراحه يعني بدون خفاء بدون استطار يعني ضوء هذا شيء من بشارة الجيل والتوراة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقف ان شاء الله تعالى عند هذه المسألة ونتكلم بإذن الله في الدكس القادم عن حركة الأفكار قبل البعثه كيف كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يفكرون لا نتكلم عن اليهود والنصارى فقط عن عموم الناس كيف كان الناس يفكرون ده كيف كان حال أهل كسرى، أهل فارس أهل أروم كيف كان حال أهل افريقيا أهل مصر كيف كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نقف باذن الله تعالى عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته